كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادًا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ منهم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان انشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إِنَّهُ أواب إِنَّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق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 بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لِدَاوُودَ سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَّن يَغْبَ عَنِّي أَحَدٌ من بعدي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاب هذا عطاب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 in deze zin van deze zin van deze zin van deze zin van deze zin van deze zin van وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَّا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب أولي الأيدي والأبصاب إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيام واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيام هذا ذكر وإن للمتقين لحسن بآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اترام هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وان الطاغين لشربا جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا een dag, معكم لا مرحبا بهم انهم kotachimum, mijn kotachimum, mijn kotachimum, mijn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 Inna Allahu al-Waheed al-Qahab, Rabb al wa al-Ard ma baynahum al ghaffar Kulhu nabaa' al-Ghaffar. Al-tum anhu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 Ikat ik in mij rolli rum, bescherm mij runt. Fais da sa wahitu, għana fartufihi, mirru, fifa, paula, huzadjidin. Fais zaadalmana, ikat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 إلا عبادك منهم المخلصين قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أسألكم عليه من أجلي وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم نبأه بعد حين.